أعو الله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. John minun Ei! Hey! vu sin sa me and um. um This <laughs> Se on kovaa,